كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله مِن شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير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 فلا تطع المكذبين ودوا لو تدين فيدينون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بننيم مناع للخير معتد أفي من عتل بعد ذلك زميم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوب إِن بَلَوْناهُمْ كَمَا بَلَوْنا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَسْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّدِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَمْ يَغْدُو عَلَى حِرْسِكُمْ إِن فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فَلَمَّا رَأَوْهَا قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان رَبِّنَا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون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 يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهكهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فظرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وقم لي لهم إن كيدي متين ْ تَأهم أَجررا فَهُم م م غَ من مُصقلون أَم عندم الغَيبُ فَهُم يبون فَصحُقْمِ رك وَلا تك كَ صاحبِحود إذنااد وَهُو مَقْظوم لو لا أننْ تذَكهُ عمَ مِرُ رَبّهلَ بذب العراءِ وَهُو مضموم فجتبهُ رَبّ فجعَهُ من الصالحين. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَكُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا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 ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقولها ها أم قرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كل وشَْبوهنيأَم بما أصلَفتم في الأيام الخالية وأأَما من أُوت كتابه بشمااله ف فقول يَقية فَف إة وَُمِلة الأرض والجبال فَذُكة دكة واق فيومَئذ وقعة الاقة وَشَّت السمااء في يَومَئذ واهية والملك على أرجائها. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تغفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قلوا واشربوها نيئا بما أسلفتم في الأيام لأن لا كن في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وطعيها أذن واعية فإذا نفق في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا ذكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها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 كاتب الخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة روابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذجرة وتعيها أذن واعية فإذا نفق في الصور نفقة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة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 فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قلوا واشربوها نيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذنوا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 فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابيه إني ظمنت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية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 فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قلوا واشرفوها نيئا بما يدعوها أما ألترى لهم من باقية وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا ق إِما أَذَعُ رَبّ وَلا أشْلِكُ بهِه أحددَ قُلْ إنِني لا أَمِْكُ لَكُمْ برَرو وَلا رَشَدَ قُلْ إنِني لَ يجيرني منِنَ اللهَّ أَ أحدَد وَلَْ أجددَ منِن ذُونهِ مُْتَحَدًا إلَّا بَل غممِنَ الله وَِسَالابِ وَمنْ يَعصِ اللَّه وَعسُوللَهُ فَإِنَّ لَون رجَه النَّمقالدين فيِيهَا أَبدا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 ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بِمَا لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزملكم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتد القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وفءا وأقوى مقيلا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 ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك فالله يقدر الليل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فقراؤوا ما من القران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 لا تضط وَلا تغ اللاح للبشر عليها فعةشر وماذاعَله أصعاب النار إلاام إك توما جعَ الم عدتهم إلا فثْنَة للَّذين كفرول يططنا الذين أُوت الكتاب وَويزداد الذينَ آمنوا إما وَويزد الذيينَ آمنه إمان وَلا ييعتاب الذين أُوت الكتاب والمُؤمنون.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 كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سنككم في سقر قالوا لنك من المصلين ولنك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين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 بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلى قادرين على ان نسوي بنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل ايان يوم القيامة فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفرر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 إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا حصب لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كثورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون ورا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 بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا انما توعدون نواقع فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت واذا الجبال نصفت واذا الرسل اقتت لأي يوم اجلت ليوم الفصل وما ادراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نُهْلِكِ الأولين ثم نطبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نحلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأموات وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماءا فغاتا ويل يومئذ للمكذبين انطرقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطرقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها تغمي بشغر كالقصر كأنه جمالة صفر